أعوذ بالله السميع العليم من الشام الرجيم من همزه ونفخ ونفث بسم الله الرحمن الرحيم ولقد صدقكم الله وعده اذ تحسونهم باذنه حتى اذا فشلتم وتنازعتم في الامر وعصيتم وعصيتم من بعد ما اراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة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 إذ تصعدون ولا تلون على أحدٍ والرسول يدعوكم, والرسول يدعوكم في أخرىكم.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 تَُّ أَ زَل عَلَيكُم مِ بَدِ الرَم مِ أَمَلََةً وَسَي يَ قَدِ اهْتَمَّدْهُمْ اَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَلْ لَنَا الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يخفون في ما لا يبدون لك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 ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عثر الله عنهم ولقد الله عنهم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 وقالوا لاخوانهم اذا ضربوا في الارض او كانوا عزا كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسره في قلوبهم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 وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ فِي سَبِيدِ اللَّهِ أَوْ مُتْتُمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ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 أو قتلتم لَأَإِلَّا اللَّهِ تُحْشَرُونَ ولئن أو قتلتم لإلى اللَّهِ تُحْشَرُونَ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ بِما رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَنَفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا غالب لكم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 وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مِّثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّ هَذَا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير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 الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا قل فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين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 ويستبشرون بالذين لم يلحقو بهم من خلفهم ويستبشرون بالذين لم يلحقو بهم من خلفهم الا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 فزادهم إيمانه و قالوا حسبنا الله و قالوا حسبنا الله و نعمل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 انما ذلك الشيطان يخوف اولياءه فلا تخافوهم فلا تخافوهم ان كنتم مؤمنين الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه واحبابه ومن اتبع هداه ثم أما بعد هذه الايات التي قرعت مسامعنا انما هي من سوره ال عمران وهي تقص علينا غزوه خطيره وقعت في السنه الثالثه من هجره النبي صلى الله عليه وسلم الا وهي غزوه أخرى وقبل أن أبتدأ بغزوه احد كان هناك عمل لا بد أن أنوه عليه قبل هذه الغزوة وبعد غزوة بدر تكلمت اليهود بكلام لا يصح ولا يجوز وأتت بأفعال لا ينبغي أن يأتوا بها وكانت هذه الفرقة من اليهود تسمى ب بني قينقاع وهذا هو النطق الصحيح قينقاع وقينقاع شعب من شعب اليهود لأن اليهود كانوا يسكنون الأماكن المرتفعة من المدينة اليهود كانوا يسكنون الأماكن المرتفعة من المدينة فشعب من شعاب المدينة في أماكنها المرتفعة كان يسكنها يهود يسمون ببني قين قاع فعندما تجرؤوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم حاصرهم النبي عليه الصلاه والسلام وكاد أن يهلكهم لولا أن شفع لهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله ابن أبي ابن سلول فقبل النبي شفاعته فأجلاهم عن المدينة متعورين خائبين وبعد ذلك مباشره وفي شهر شوال كانت هناك معركة خطيرة في تاريخ الإسلام وهي معركة أخد أخد جبل جبل بينه وبين مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسة كيلو نصف يعني لو جبت كده المسافه المسافة مادين جبل وما ومادين مسجد النبي صلى الله عليه وسلم تجد المسافة كام خمسة كيلو نص وارتفاع هذا الجبل مية وعشرين متر ربما انخفض قليلا بسبب عوامل التعريه ولكن هو أكثر من مية وعشرين مترا يقينا وهو لا يزال موجودا إلى الآن قبالت هذا الجبل هناك جبل صغير هذا الجبل يسمى بجبل عينين وهذا الجبل الصغير يشبه التل المنخفض ولذلك من ذهب إلى هذه الأماكن فإنه يصعد إلى ذلك التل وكثير من الناس يظنون أن هذا التل الذي كان عليه الرماه هو جبل أوحد. لا، جبل أوحد والجبل الذي هو في قبالته طوله ارتفاع أكثر من 120 متر. أما عينين هذا فإنه منخفض كالتل البسيط المنخفض حتى يمكن الصبي الصغير أن يعلوه. الذي حدث أن قريش جهزت جيشا عرمرما تريد أن تنتقم لقتلاها ببدر كانت هناك أعمال وسرايا ما بين بدر وأخذت وكان كلها في مربع واحد وهو أن الخزي والسرار كان على قريش قلت لكم أن الدول لابد أن تحافظ على هيبتها فإذا كانت قريش قد مرغت هيبتها في بدر، وكانت قوتها نحو من تسعمائة فإنهم خرجوا في هذه المرة في ثلاثة ألاف جيش كبير يريدون الانتقام وجعلوا قيادة هذا الجيش إلى من؟ إلى الداهية أبي سفيان الذي أفلت بالعير في بدر. أفلت بالعير جعلوا له القيادة العليا قيادة الأركان وقيادة الجيش قالوها المين لأبي سفيان وكان هناك عدة مئات من الفرسان وكان قواد الفرسان اثنان عكرمة ابن أبي جهل فارس من فرسان قريش والثاني خالد ابن الوليد شبان صغيران ولكنهما يمتلئان قوة وفروسية وحيوية وبغضا على الإسلام وحمقا على المسلمين إذا القائد العام أبو سفيان إذا تشكيل جديد قيادة جديدة ترتب جديد وهناك قيادة الفرسان بقيادة عكرمة وخالد والسفاد المشركون في المرة الأولى كانوا يحاربون من قبل بنظام ليس بنظام حسم كل مجموعة تروح تقاتل وترجع تروح تقاتل وترجع اما في احد فانهم صفوا انفسهم صفوفا جيده وجعلوا لهم ميمنه وميسره فكانهم ارادوا بذلك محاكاه جيش المسلمين في بدر ونظموا انفسهم تنظيما جيدا والنبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يخرج بجيشه استشارهم استشارهم في الخروج وانتهى الأمر أن يخرج المسلمون للقتال خرج المسلمون في ألف وانخذل ثلث الجيش وهم المنافقون والمنافقون دائما في كل زمان لسيما في وقت القوة والدولة والصولة إذا كان المسلمون في ضعف لا تجد نفاق أما إذا كان المسلمون في قوة ومنع فإنك تجد النفاق منتشرا ولذلك لا تجد النفاق في مكة وإنما كان النفاق في المدينة فالقوة والمنعه في مكة كانت للكفر وكان المسلمون مضطهدين معذرين ضعفاء فليس هناك إلا مسلم أو كافر أما في المدينة فإن القوة والسلطان والمنع والعزة للإسلام وأهله ولذلك خاف المنافقون فأبطنوا الكفر وأظهروا الإسلام انخذلوا بثلث الجيش وهذا حالهم خيبهم الله في كل زمان ولنزال الله في كل زمان ولا نزال نعاني من فلول المنافقين في هذه الاعصار ومن خذل المسلمون ولا كسروا إلا بسبب المنافقين في هناك أمران الأمر الأول المعصية اثنين النفاق المسلمون لا يهزمون إلا بهذين المعصية اثنين النفاق ولو تأملت ضعف المسلمين عسكريا في الآوينة الأخيرة لوجدت أن سبب ذلك النفاق اثنين المعصية ولو أن المسلمين دربوا أنفسهم على الطاعة ونقص صفوفهم من المنافقين ما استطاع جند الأرض أن يكسروا المسلمين المسلمين يبقوا قوة مرهوبة الجانب لا يستطيع أحد أن يفل شوكتها بإذن الله تعالى خرج المشركون من مكة يقصدون المدينة فنزلوا قريبا من أخذ ما بين مكة والمدينة عدة مئات من الكيلوات إذا أصبح المشركون قريبا جدا من المدينة بينهم وبين المدينة خمس كيلو نص وخرج المسلمون ونزلوا أيضا عند وادي أخد ما بين الجبل جبل أخد وما بين جبل عينين هناك سهل هذا السهل والذي دارت فيه المعركة ولا زال السهل إلى الآن، ولا زالت مقابر الشهداء موجودة إلى الآن. الذي يذهب إلى هناك يجد مقابر شهداء، هذه مقبرة حمزة وهذه مقبرة فلان وإلّا، لا تزال موجودة إلى الآن. صف النبي عليه الصلاة والسلام الصفوف وجعل ظهر جيش المسلمين إلى جبل أحد، و. جعل الرماة خلف المسلمين على جبل عينين وأمر النبي عليه الصلاة والسلام الرماه وكانوا خمسين ألا يبرحوا أماكنهم حتى لو رأوا الطيرة تخطف المؤمنين وكان على رأس هؤلاء الرماة كان على رأسهم عبد الله بن جبير رضي الله تعالى عنه الذي حدث نشب القتال وانقض المسلمون على الكفار يقتلون ويأسرون كان الكفار أتوا إلى حتف أنفسهم سبحان الله كأن الكفار أتوا إلى حتف أنفسهم فصار حالهم كحال البغاث والفراش الذي يطير حول النار ليحرق نفسه تجد الحشرات تروح عند النار ثم السعب النار ثم ميت وعف النار فكأن المشركين خرجوا من مكة لتجتث رؤوسهم, رؤوسهم سيوف المسلمين ثم بدأ المسلمون في جمع الغنائم بعد فرار المشركين من وادي أخذ نظر الرما فوجدوا الوادي أصبح فارغا المشركون منهزمون يتركون وراءهم الأحمال والأثقال العيرة والعبيدة والأموال وغير ذلك والمسلمون يقتلون وياسرون ويجمعون الغنائم ظن الرما أن المعركة قد انتهت ولم يقصدوا مخالفة النبي عليه الصلاة والسلام ولكنهم تاولوا المخالفة تأولوا ظنوا لأننا لابد أن نتأول أفعال الصحابه ونحمل هذه الأفعال على أحسن محمله لا يمكن أن يرى الرماء جيش المسلمين في الهزام ثم ينزلون لا يمكن ولكن وجدوا أن الوادي أصبح فارغا وأن المشركين وأن المشركين منهزمون فظنوا أن المعركة قد انتهت ومن هنا نزلوا يجمعون الغنائم إذا لم ينزل الرماه من أجل جمع الغنائم انتبه دي مسألة مهمة جدا لم ينزل الرماه من أجل جمع الغنائم وإنما نزل الرماه ظن منهم أن المعركة قد انتهت انتهت المعركة والمشركين تهزموا، إذا ينزلوا يجمعوا الغنائم، إذا فارق بين المعركة لا تزال مستمرة ونزلوا يجمعون الغنائم وبين أن المعركة قد انتهت بانتصار المسلمين وقتل من المشركين 22 مشرك 22 مشرك قتلوا في وضح النهار أول النهار كده من أول طصة 22 مشرك قتل والباب يجري والوادي أصبح فارغا ظن الرماء أن المعركه قد انتهت نزل إجمال الغنائم أميرهم ثبت في مكان رضي الله تعالى عنه وحثهم على الثبات وعدم النزول وذكرهم أمر النبي صلى الله عليه وسلم ولكنهم تأول النزول فوقعوا في المخالفة ووقعوا في المعصية ولكن هذه المعصية لم تكن بقصد ولكن عن تأول ولذلك عفى الله تعالى عنه الله عفى عن آدم عندما عصى ربه فغوى لأنه وقع في المعصية متاولا فلقنه ربه طلب التوبه وتاب عليه كذلك المسلمون الذين كانوا على جبل عينين لم يتعمدوا المخالفة اذا عصوا ولكن بالتأويل عصوا متأولين ولذلك عفى الله تعالى عنهم عفى الله تعالى عنهم نزل الروم وعند إذ سلاح الفرسان نظر فوجد جبل عينين خاويا ليس عليه أحد إلا من نثر يسير فامقض فرسان قريش على من على هذا الجبل الصغير فقتلوهم ثم انساحوا إلى الوادي ثم انساحوا إلى الوادي يحدثون جلبة وصراخا طبعا بقى أحد البقى يقولوا هبل والعزة وبقى نزلين بقى ايه خيل بقى عدة مئات من الخيل أتلوا الفوق نزلين بقى بصياقهم المشركون الذين ولوا الأدبار نظروا خلفهم فوجدوا خيل المشركين تقتل المسلمين عندئذ وقف المشركون وتشجعوا ودارت الدائرة على من على المسلمين وأصبح جيش المسلمين محصورا ما بين مشاة المشركين وما بين قوة فرسان المشركين وعندئذ ارتجت الصفوف وحدث الخلل في جيش المسلمين ولم يكن لهم نظام وولوا الأدبار وكانت هناك الهزمة شديدة تقصد القيادة العليا لجيش المسلمين هما استفادوا من معركة بدر إن لابد أن هم يضغطهم عليه على القيادة بتاعت الجيش ولم يستفيدوا ذلك في غزوة بدر ولكن القيادة الجديدة رسمت الخطة العسكرية أنه لابد من قضاء على القيادة ولذلك كانت الهزمة شديدة على رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمون يولون الأدبار ليست هناك خيل تقف أمام خيل المشركين ما فيش خيل ما فيش قوة فرسان مسلمة تقف أمام الخيل والفرس أقوى من الراجل لأن الفارس الفرس مدرب الفرس يكر ويفر, يكر, ويفر يكر ويفر وهو سريع ويستطيع أن يقفز وأن يجري فلا يستطيع الفارس الراجل أن يغلب الفارس لا يستطيع الراجل أن يغلب الفارس ولذلك كانت الهجمة من المشركين شديدة. ارتق جيش المسلمين، اضطربت صفوفهم، تداخلت أسلحتهم، ولوا الأدبار كانت الهجمة شديدة على رسول صلى الله عليه وسلم. قتل دون رسول الله عشر أصحاب. عشر من الصحابة كلهم ثبتوا حول رسول صلى الله عليه وسلم وجميعهم قتلوا دون رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصل بعض المشركين إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام مع وجود هذا الترس البشري القوي الذي يفدي رسول الله عليه الصلاة والسلام بنفسه إلا أن بعض المشركين وصل إلى رسول الله وسلم فضربه برمحه وجرح رسول الله صلى الله عليه وسلم وسقط في حفرة وعندئذ على هتاف المشركين وظنوا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتل وعندئذ كان ذلك الحدث موهنا في نفوس كثير من المسلمين سنجد أن بعض الصحابة كانت لهم مواقف جليلة من هذه المواقف الجليلة أنه بعد أن قتل عشرة حول رسول الله صلى الله عليه وسلم اتى طلحه ابن عبيد الله يدفع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويوصي رسول الله صلى الله عليه وسلم الا يشرف برأسه بل انه وقى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكفه يشوف كذا النبلانيا كدواه صددها بكفه رضي الله تعالى عنه وهذا أبو دجانة الانصاري يلقي ببدنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليجعل من ظهره ترسا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يتحرك يأخذ النبال والسهام في ظهره دون أن يتحرك شو لما يكون واحد بقى سكاكين احد يضرب بسكاكين كده وهو ثابت حتى يحمي رسول الله صلى الله عليه وسلم هناك الحرب النفسية نشر المشركون أن محمدا قد قتل ودي مسألة خطيرة جدا والحرب النفسية لا تقل خطورة عن الحرب العسكرية لأن القيادة هي التي تفكر وهي التي تدير المعركة فإذا قتلت القيادة أو عدمت القيادة أو فقدت القيادة اضطرب الجيش الطلب الجيش فعندما نشر المشركون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتل نجد عدة مواقف تبين لك أن هناك رهطا تحملوا مسؤولية الدين ولم يفر ولم من هذا الموطن من هؤلاء أنس ابن النطر رضي الله تعالى عنه مر بقوم من المسلمين قد ألقوا أسلحتهم خلاص سابوا المعركة وقعدوا جنب الجبل حاطين الأسلحة بتأتي وعادي فقالوا قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاص لقتل لي قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم وذل المعركة دائرة لكن في طائفة قعدوا جنب الجابل وحطت السلحة جنبها وقال خلاص لازم تلقي تل بقى احنا بنقاتل عشان النبي موود والنبي قد قتل فلما القتال اعدوا جنب الجبل. طيب فقال ما تصنعون بالحياة بعده طب هو قتل ما تصنعون بالحياة بعده قوموا فموتوا على ما مات عليه قوموا قوموا فموتوا على ما مات عليه ثم استقبل القتال قائلا إني لأجد ريح الجنة دون أخذ ثم مضى يقاتل حتى قتل فوجدوا في جسده سبعين طعنة رضي الله تعالى عنه ما بين طعنة سيف أو رمح أو رمية نبل أو سه هذا موقف يدلك على أن من المسلمين من ثبت ومن قاتل ومن تحمل رسالة وهذا النفر هو الذي يكون به الخير والثبات موقف آخر في هذه المعركة ولكم أن تتصوروا جبل أخذ قدام جبل عينين والرماهة أتلهم والفرسان المشركين نزلوا فوق الجبل بتاع عينين والتحم المشركين مع المسلمين وضغط المشركين على المسلمين النبي تعور والجرح وقف خفرة يذرع بين الناس ان قد قتل بعض المسلمين تركوا القتال وأعدوا ينتظر مصيرهم. هنا يقف بعض الشجعان من المسلمين الذين يتحملون المسؤوليه كانس ابن النضر وموقف آخر مر رجل من المهاجرين برجل من الأنصار وهو متشحط في دمه متشحط أي مسربال في دمه غير دم. طيب فاخبره بمقتل النبي صلى الله عليه وسلم يعني المهاجري قال للانصاري بان النبي عليه الصلاه والسلام قد قتل فقال الانصاري ان كان قد قتل فقد بلغ إن كان قد قتل فقد بلغ فقاتلوا عند دينكم يا سلام شوف الكلام الجميل ده فقاتلوا عند دينكم ينبغى هذه الجملة اجعلها كذا عنوان لك في الحياة قاتل عن دينك قال الله عز وجل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن سطاع ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وكافر فولئك مأواهم جهنم يبقى إذن القتال على الدين ليس القتال على راية جاهلية وإنما القتال على الدين وعندما إن المسلمون عن راية الدين ورفعوا رايات غير الدين كسرهم الله عز وجل كسرهم الله قال ذلك الأنصاري للمهاجري قوموا فقاتلوا عن دينكم قاتلوا عن دينكم فننزل الله تعالى قوله وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله رسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين موقف رائع اذا قاتلوا عن دينكم جمله لحفظك جدا لا تنساه قاتلوا عن دينكم الحرب أيها الكرام حرب على العقيدة ليس حرب على بترول والاموال والاحتلال ديار دي كلها اسباب ماديه ولكنهم يقاتلوننا حتى يردونا عن ديننا واحنا بنقاتلهم حتى نردهم عن ديننا وحتى ندخلهم ديننا يبقى احنا عاوزين نردهم عن ديننا وإيه كمان وندخلهم ديننا والكلام ده حصل النبي صلى الله عليه وسلم قاتل المشركين فردوهم وبعد كده ايه حصل دخلوا الدين نيجي في التتار المسلمون قاتلوا التتار فردوهم عن ديارهم وعن دينهم وحموا ارضهم واعرضوهم واموالهم ثم بعد ذلك قاتلوهم فادخلوهم في دين الله عز وجل الترك نفس الشيء وكذلك ينبغي ان تفهم هذه القضيه قاتلوا عن دينكم ده عنوان عظيم جدا إياك أن تنسى إياك أن تنسى انت بتنسى يوم تأكل تشرب يوم كن الأيام كن نسيت الأكل أو الشرب هذه الجملة لابد أن تكون أعظم في قلبك من مطامع الدنيا قاتلوهم عن دينكم الموقف الثالث موقف هو حنظلة. خنظل ابن أبي عامر هذا شاب تزوج حديثا وهذه الليلة وهي ليلة أحد هي الليلة التي بنا بها بزوجته ومسألة البناء عند العرب إذا وجدوا الشاب قد بنا خيمة قالوا بنا ليأتيها او ليأتي زوجته فيها ثم بعد ذلك صار هذا الامر معروفا بهذه الصورة وهذا ما يسمى عند اللغويين بالانتقال الدلالي الانتقال الدلالي يعني كلمة بناء في الاصل هي بناء الخيمة طبي ابن الخيمه ليه عشان يخش فيها هو وزوجته ماشي. فأصبح العلاقة الزوجية بين الرجل ومن زوجته تسمى بالإيه؟ بالبناء من هذا الأصل من هذا الأصل رجل لسه باني بزوجته للادي وعريس جديد شاب صغير وبعدين سمع بقى النفير العام يا خيل الله اركبي يا خيل الله اركبي عمل إيه؟ عمل ايه يا ترى أقعد جنب مراته قلت له الجنب اللي لادي ونفسه صلى الله عليه وسلم يسمحك له كلمتين طيبتين يا رسول الله انا شاب صغير ومشكل كلمتين حلوين كده وخلاص فأي سيبك نفسه صلى الله عليه وسلم طيب يا ترى عمل إيه هذا الصغبي الجديد ترك زوجته طيب هل اختسل لم يختس ما فيش وقت يا خيل الله اركبي يبقى على طول فورا فورا وهذا يدلك على أن المطلوب هو الامتثال مع الفور يعني الامتثال مع الفور مش الامتثال مع التراخي، ولذلك الامتثال ودي مسألة حصل ثاني زعبة إلى أهل العلم لكن القول الصحيح أن الامتثال لابد فيه من الفوريه خلافا لكثير من الشافعية الامتثال لابد أن تكون فيه ثورية فور يا خير الله اركبي على طول وكان جنوبا حرب وبعدين شاف أبا سفيان ابن حرب القائد الأعلى لقوات المشركين يجي حنظل ابن أبي عامر يعمل إيه يروح ناحية أبي سفيان ويريد قتله وبالفعل اقترب من وكاد أن يقتله إلا أن مشركا فاقنا إليه فسبقه فقتله فكان غسيل الملائكة رضي الله تعالى عنه نزلت الملائكة فغسلته وثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الموقف الآثي إخواني موقف رائع وحادثة عظيمة وجليلة لو سألتك هذا السؤال فحاول ان تفكر لمده نصف دقيقه لو اثنين منكم ايها الاخوه الكرام احنا دلوقتي خرجنا قريب من جبل احد مشينا على رجلينا خمسة كيلو ونص في الصحراء والجبل ونزلنا احد وبيتنا هناك وتاني يوم الصبح بقى تبدا المعركه فصباح احد انت وصاحبك انتوا الاثنين بتتمنوا تتمنوا ايه كل واحد يفكر كده انا اظن ان كل واحد فينا سيتمنى انه يرجع لزوجته واولاده وشغله وعمله ويتمنى يكون انتصر على المشركين عشان يرجع باسرين ثلاثه يخليهم عبيد عنده في الدار يشغلهم وبتاعهم الى ذلك وكل ما يتزنق زنق زنقه ولا بتاع يبيع له عبد ها ما نفس قال ذلك وجعل رزقي تحت ظل رمح يبقى عندك خمس ستة عبيد كل ما تزنى تبع لك عبد كل ما تزنى لك عبد ترى لما يجي غزوة تانية أو ثالثة أو ما إلى ذلك تصور هذا الأمر لو أنت وأخ لك في الله صبيحة غزوة أحد أنتو الاثنين قاعدين تتمنى تتمنى إيه تتمنى إيه تتمنى ترجعهم ومعكم الأغنام والأسلام حتى تهنأ لكم الخياة وتتسع دلوقتي أنت أمانك هي إيه أمانيك أن تخلص كليتك وان أنت يبقى لك شقة وتشتغل شغل مرموق ويبقى لك دخل كويس جدا وتتزوج ويبقى لك عيال وتبقى راجل ماله دومك دوم نيتك كثير جدا من الناس دي أمانية كثير جدا من الناس هذه أمان الناس هذه الأيام قل لي ولذلك لما يتلقى راجل عنده خمسين ستين سنة يقول لك الحمد لله أنا اديت الرسالة إيه الرسالة بتاعته رب العيال وجوز العيال وكل عيال في شقه بتاعته وكل واحد عمل له إرشيل أو جعل له سبوبة فبالتالي معاش غيف على العيال كده بقى يقول لك لو جاء الموت يبقى الحمد لله مطمئن على العيال هذه أمان القوم نريد أن أذكركم بأمان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم صبيحة القتال قبل القتال مباشرة بيتمنهم فهذا مشهد جميل يجمع اثنين من الصحاب اثنين اصحاب اصدقاء زملاء جلساء اخوان يعدين جنب بعض وكل واحد بول التاني اتمنى تتمنى ايه هيا بنا نسمع هذا الخبر قال سعد ابن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه سعد رضي الله تعالى عنه قال قعدت أنا وعبد الله ابن جحش صبيحة يوم احد نتمنى بنتمنى فقلت ده سعد اللهم لقني من المشركين رجلا عظيما كفره شديدا حرده الحرد أي الغيب يعني الرجل بيكره الإسلام جدا يبقى رجل فارس من المشركين وفي الوقت نفسه هذا الفارس شديد الكره للاسلام والمسلمين يقاتلني فأقتله فآخذ سلبه ده أمني سعد رضي الله تعالى عنه يبقى نفسه إن ربنا يرزق فارس قوم المشركين عشان يريح المسلمين من شر هذا الفارس وبالتالي لما يقتل السا... الأسلاف بتاعته كلها له فيجعلها خيرا له إن شاء الله طيب نشباء منية عبد الله بن جحش رضي الله تعالى عنه فقال عبد الله بن جحش اللهم يا, يا الله لقني من المشركين رجلا عظيما شركه شديدا حرده يقاتلني فيقتلني انظر فيقتلني قيل ويسلبني مش انا لاسلبه لا يقتلني ويسلبني ثم يجدع انفي واذني فاذا لقيت ربي قال يا عبد الله بن جحش في ما جدعته في ما جدعت اقول فيك يا ربي قال سعد فوالله لقد رأيته آخر ذلك النهار وقد قتل وإن أنفه وأذنه لفي خيط واحد بيد رجل من المشركين وكان سعد يقول كان عبد الله ابن جحش خيرا مني هذه أمان المسلمين هذه أمان الصحابة هذه أمان الصحابة الذين كانوا يقاتلون عن دينهم فلابد أن تكون متشبها بهم أيها المسلم إياك ثم إياك أن تسفل عن مقامهم أو أن تنزيل عن درجتهم فإن الكريم بد أن يتشبه بالكرام لا أن يتشبه باللئام وإن المرأة على قدر أمانه يجد وعلى قدر مقاصده يجتهد فعليك أن تشد من غارب قوتك لتجعل قوة إلى قوتك وعزما إلى عزمك واياك أن تتراخى عن قصدك فإن المجتهد ليله ليله كله جمل ليله كله جمل لا يعرف هدوءا ولا يعرف قرارا هذه المعركة قلت لكم قتل فيها من المسلمين سبعون ومن الذين قتلوا فيها حمزة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحزن النبي عليه الصلاة والسلام على قتله حزنا شديدا وقتل من المسلمين أيضا عبد الله بن جبير أمير الرما وقتل أيضا أول سفير في الإسلام وأول مبعوث لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأول داع إذا الله عز وجل في المدينة وهو مصعد ابن عمير رضي الله تعالى عنه كما قتل الأنس ابن النضر وقتل رخط من المهاجرين والأنصار وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بهم فكفنوا في ثيابهم وكان بعضهم لا يجد له ثوبا كي يدفن فيه فكان النبي عليه الصلاة والسلام يجعل ثوبه على رأسه ثم يجعل عشب الصحراء وهو الإذخر على رجليه كما حدث مع مصعب ابن عمير رضي الله تعالى عنه وكان النفصل لم يقرن بين القتلى عند الدفن، يقرن بين القتلى عند الدفن، ولم يثبت أنه غسل شهداء أخذ لم يثبت هذا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بات النبي عليه الصلاة والسلام ليلة الأحد بالمدينة يبقى المعركة ديت كانت يوم السبت معركة أحد كانت يوم السبت والمسلمين قتل منهم سبعين ومعظم المسلمين الذين لم يقتلوا معظمهم جرح لدرجه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذات نفسه جرح يبقى كل الصحابة تقريبا جرحوا طيب يا ترى الجرح بتاعهم دمل دم من نبته تخبط في رجله لا فالجراح جراح اللي ودنه اتقطعت اللي عينه فوقئت اللي ودنه اتقطعت اللي رجله اتقطعت اللي اخذ طعن طعنه سهم اللي أخذ رميه نبي اللي أخذ مثلا ضربه سيف اذا جراحات شديدة جراحات شديده ومع ذلك مشوا ورجعوا إلى المدينة مش كم كيلو خمسة كيلو ونص يعني من هنا مثلا لغاية تقريبا يعني لغاية البقلي خمسة كيلو ونص أبعد من صندوق ماشي عن رجليه قلنا لكم دلوقتي يلا يا أخوان يلا يا شباب نمشي كده لغاية مثلا آخر سكت بالآس كيلو ونص بس اللي حصل مش هنقدر الصحابة وهم في جراحاتهم مشوا الخمسة كيلو وباتوا ليلة احد فين في المدينة اذا المعركة كانت يوم السبت وانتهت المعركة قبل غروب مثلا وراجع المسلمون الى المدينة وباتوا ليلة الاحد بالمدينة طب يا ترى صلوا الفجر ولا ما ادركوا صل الفجر كلهم صلى الفجر في المسجد كلهم صلى الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إن فصلم كان بأخر الصلاة اثنين كان بيطول الصلاة فكان الصحابة جميعا يدركون رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يطول الركعة الأولى مما يطول الركعة الأولى شو بقى الأمر الأعجب والعجيب والأمر المدهش الذي يدلكم على أن الصحابة بذلوا جهدا كبيرا، وأنه لابد أن نحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن من لم يحب الصحابة فهو زنديق، منافق، عدو الإسلام، كل من لم يحب الصحابة فهو عدو الإسلام. إيه اللي حصل؟ الحصل أن النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى الفجر يوم الأحد قال لا يخرج معنا إلا من شهد القتال إيه الجملة ديت نادى المناد يأمر المسلمين أن يخرجوا لقتال المشركين الله المشركين الذين قتلوا المسلمين المشركين الذين كسروا المسلمين لغاية هذه اللحظه إلى هذه اللحظة الذي غلب وانتصر المشركون إلى هذه اللحظة لغاية صباح يوم الأحد المنتصر المشركون بعد صوت الفجر النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسلمين أن يخرجوا لقتال المشركين وقال إيه وقال لا يخرج معنا إلا من شهد القتال يا إله طب بالنسل في المدينة طب المنافقين اللي في المدينه لا ما يجوش طب احنا عوزينهم نحن كلنا مكسرين وكلنا جراح وكلنا مكلوم كلنا مكلوم في قلبه وبدنه في قلبه لقتل المسلمين سبعين قتيل سبعين قتيل عدد كبير سبحان الله زي, زي غزوه بدر المشركون فقدوا سبعين قتيل في بدر المؤمنون فقدوا سبعين قتيل في أحد سبحان الله إذن هذا كلم في القلب طيب في البدن مشهم 11 كيل على رجليه اثنين، بيقتلهم وهم وقفين على رجليهم، وبيقتلهم من أمتى لأمتى من الصباح للليل قتال وفين على رجليهم؟ نحن بقى بنقيم بقى بنصلي في رمضان بنصلي في رمضان مثل ربع واحد فرقه. أول يوم في رمضان المسجد كله مليان ثاني يوم نقص صف ثالث يوم نقص كمان صف رابع يوم نقص كمان صف لغاية في داخلة العشر أواخد تتلقى صف ونص داخلة العشر أواخد المسجد اتمالتان وإيه اللي حصل نيصة الأعداد وأظرف من كده تجد بعض الناس يركنوا عن أعمدة والحطان أول ما يتلقوا الإمام بيركع يدوروا الجاري يلحقوا معاه الركوع مثل ركع الأولانية وركعة الثانية يأخذها غلبة بقى يأخذها غلبة بقى زي ما تيجي بقى مرة يقف كده شوية يتكوا شوية يترموا على جنبهم يقعدهم يقفهم رجل ونص المهم يأخذوا ركعة دي بالطلب العرض الإمام السلام عليكم عليك يدوروا جاري يتراموا جنب اي عمود وما الى ذلك مش قادر يقف على رجليه نص ساعة نص ساعة مش قادر شو بقى الصحاب يمشوا 11 كيلو نص ويقتلوا من الصباح للغروب وبعدين يروحوا مجهدين وفي صلاة الفجر النخوة السلام يؤمرهم لقدر مشركين ثاني. طيب يمشوا كم كيلو يروحوا مكان اسمه حمراء الاسد ثمان اميال بنو بن المدين ثمان اميال اكثر من اتناشر كيلو يا اله يعني ثاني يوم بعد صلاة الفجر، الصحابة يمشمهم في جراحاتهم ومرضهم وتعبهم وحزنهم على رجليهم اتناشر كيلو عشان يقتلوا مين حتى يقاتل المسلمون المشركين قلت الى صباح الاحد كانت الغلبة للمشركين لكن لما طال المسلمون احزانهم وجراحتهم وكلمهم وتركوا وهنهم وضعفهم ولم يكن في اذهانهم وقلوبهم الا طاعه رسول الله صلى الله عليه وسلم استجابوا لرسول الله خرج المسلمون وهم في هذه الصوره ويمشوا على رجليهم بهذه الصوره كم اكثر من 12 كيلو حمراء الأسد بينها وبين المدينة اتناشر كيلو اكثر من اتناشر كيلو ابن بارح ماشين كم كيلو 11 كيلو واقفين طول النهار بيقتل على رجليهم وعينين ومرهقين ومكسرين ومدهولين وثاني يوم يمشي اكثر من اتناشر كيلو حتى يقاتلوا مين العدو الذي كسرهم بالامس وببركه هذا الصدق وببركه هذه الاستجابة وفق الله تعالى المسلمين وقواهم وربط على قلوبهم واختبر الله تعالى إيمانهم بعيون أخبرتهم بأن قريش اتت لهم في جيش لا قبل لهم به رحيم فين؟ أنت, أنت مسلمين رحيم فيه نحن رحيم نقاتل قريش يا قريش قريش اتت لكم بجيش كبير جدا وعندئذ قال المسلمون حسبنا الله ونعم الوكيل الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم حصل فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل قال الله فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله في هذا التوقيت الذي فيه صدق الله ثبتهم الله وأعانهم الله وقواهم الله في هذا التوقيت تنقلب العيون إلى المشركين تقول لهم إن محمدا قد خرج لكم بجيش كبير يريد أن ينازلكم فالقى الله في قلب أبي سفيان الرعب فقفل جيش المشركين وخاف من ملاقات المسلمين وقفل راجعا إلى مكة وعندئذ أرسل النبي صلى الله عليه وسلم سرايا. إلى بطون العرب وقبائل العرب فصالح من صالح وقاتل من قاتل وانتصر النبي عليه الصلاة والسلام في حمراء الأسد هذا هو الماتع لما حدث في هذا اليوم مش لو بس النبي عليه الصلاة والسلام مكث في حمراء الأسد يوم الاثنين والتلات والأربع تلات أيام استعرض للقوة بقى استعرض للقوة بقى ثلاث أيام احنا عند نهواتي قريش تعالوا يا كنت شطار تعالوا قاتلونا لم تجرؤ قريش أن تقاتل النبي صلى الله عليه وسلم وألقى الله في قلب المشركين الرعب مع ضعف المسلمين مع ضعف المسلمين وجراحات المسلمين درس إخوان نتعلم منه أنك لا تكون ضعيفا أبدا إلا إذا انخزلت عن الله طالما أنت مع الله فأنت قوي إياك أن تقول أنا ضعيف وأنا مريض وأنا وأنا لا أنت بالله قوي وأنت من غير الله ضعيف هذه قاعدة لابد أن تؤمن بها وأن تسلم أن تؤمن بها وأن تسلم وعند إذ مكتن وصلم ثلاثة أيام لم يرى بأسا فصالح من صالح وأرسل سريه هنا وهناك وثبت النبي عليه الصلاة والسلام قوته وأعلى كلمته وأبان للعرب قاطبة حول المدينة أن جيش المسلمين مع أنه قد كسر إلا أنه امتص الهزيمة ولم يقبل هذه الهزيمة بل هو قوي بل إن الذي فر من أمام الجيش هم مشركو قريش فكانت العاقبة للمؤمنين إذا. كانت بداية الأمر المشركين وكانت العاقبة المؤمنين كانت البداية ناقصة وكانت النهاية تامة وهذا جمع حسن بين كلام العلماء الذين قالوا كسر المؤمنون أم لم يكسروا هذا التفصيل يكون حسنا حتى تنظر إلى الأمر في بدايته ونهايته من المواقف الطريفة في هذا اليوم أو في هذه السنة مقتل أسد الله وأسد الدين وأسد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي يعلى وقيل أبي عمارة حمزة بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أخا للرسول عليه الصلاة والسلام من الرضاعة أرضعتهما ثويبه مولات أبي لها وكان سنه عند استشهاده عليه رحمة الله ما بين الخمسين إلى الستين ما بين الخمسين إلى الستين أي قريب في نفسه سن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله صلى وسلم أيضا في هذه السنة عقد عثمان ابن عفان على أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاة اختها رقيا في ربيع الأول وبنى بها في جماد الأخرة ابن عثمان ابن عفان فزوج بأم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه سنة والسنة الثالثة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في هذه سنة ولد لفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنها الحسن ابن علي ابن بي طالب وفيها أيضا حملت بالحسين ولذلك فإن الحسن أسن من الحسين الحسن أكبر من الحسين إذا ولدت الحسن في السنة الثالثة وحملت بماذا بالحسين ما فيش هناك بقى تنظيم أسرة بقى ولا أسرة صغيرة تساوي كذا يعني هي ولدت وحملت على طول رضي الله تعالى عن الجميع هذه كلها بعض أحداث هذه السنة في السنة الثالثة من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم نسأل الله تعالى أن يبلغنا المراد بنصرة الإسلام وعز المسلمين وأن تكون خاتمتنا شهادة في سبيل الله اللهم نوّلها كل من طلبها واجتهد في طلبها على سبيل الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأل تعالى يبارك في إخواني وفي أوقاتهم وأن يوفقهم في امتحانتهم وأن يجعلهم أئمة هدى يهدون إلى الله ويدعون إليه على بصيرة وأن يوفقهم وأن ييسر أمورهم وصلى اللهم على رضي محمد وعلى آل وصحبه. طبعا في هناك بعض الأحداث التي لم أذكرها بعضها فيه ضعف وبعضه صحيح ولكن ذكره لا يفيد كثيرا كان يقولون بأن الرماه نزلوا فوق الجبل بسبب حب الدنيا الغنائم لا والله. يعني أدين الله عز وجل أن الصحابة أجل من اللي نزلهم من على الجبل حب الدنيا أجل هم عصوا رسول الله صلى الله عليه وسلم متأولين متأولين غير قاصدين ولذلك سمعتم في القرآن ولقد عفى الله عنهم ولقد الله عنهم فإذا كانت المعصية مع التأويل كانت سببا في الهزيمة فما بالك بقصد المعصية؟ يا لو معصية بالتأويل جابت لنا هزيمة فما بالك لو كنا متعمدين المعصية ومتعمدين المخالفة كيف يكون ذلك الأمر يعني من أعجب الأشياء ممنوع دخول الجيش ألا ما يكون حلق اللحة إزاي إزاي أنا قناعتي شريع جدا ان اللحة دية بتلقي في قلوب الأداء الرعب تصور مثلا كده في هناك عشر تلاف جند كلهم مرابين لحياة وداخل المعركه تصور مثلا دي والله والله لو لهم قوات المارينز كله من كل أنحاء الأرض لغلبناهم بإذن الله النبي صلى الله بشرنا بأن في هناك مدينة نصفها في الماء ونصفها بالبر تفتح للمسلمين بالتكبير المدينه دي مدينه كبيره جدا محصنه وبها جيوش جبارة روميه بيزنطيه يعني اول ما المسلمين يحطوها يقول الله اكبر الرومان يبصوا كده يشوفوا المسلمين يخافوا يوم فاتحين البلد وجيش المسلمين داخل بالتكبير لا بقنابل هيدروجينيه ولا ذريه ولا اي حاجه الله اكبر له الحمد فهذا دينه فهذا دينه لم يحدث ان الفرس كانوا إذا رأوا المسلمين قالوا شياطين شياطين أول ما يشوف المسلمين يحجمون عليهم أه يوم تنظر جاري يجرم يخافوا المسلمين بالفعل تصور كده مثلا عشر تلاف مسلم أو عشرين ألف كل ملتقين كده ويهجمهم بالفعل منظر يبقى جبار منظر يعني لا يطيقه قلب عاصم فما بالك بقلب كافر لا يمكن ابدا ولذلك ليه مقاربة كل شاعر الإسلام ليه لماذا يحاربون الإسلام وأهله لماذا يريدون تدمير الشعائر الظاهرة للدين ليه لأن هذه الشعائر تلقي في قلوبهم الرعب زادهم الله رعبا العجيب إن كل ما يحاربوا الإسلام يجدوا الإقبال أكثر إسلام إحتار يعملوا إيه ينفقون المليارات يعملوا الأجهزة المتخصصة دوائر على أكبر قدر من التقنية والتخصص والعلمية يجبوا اختصاصيين ويأخذوا رسال دكتوراه ماجسير في ظاهرة دديهم في العالم العربي والإسلامي ظاهرة عجبة جدا بنبتش بهم بنضيق عليهم بنجدلهم بأنفسهم فقرناهم جوعناهم أمرضناهم أطعنا قلوبهم خلناهم مشغول بنفسهم مع ذا كله والناس لسه برد متدينة امر نعمل ايه نعمل ايه في الناس دي هذا كله ليتم أمر الله والله غالب على امره ولكن اثر الناس لا يعلمون فركف ف الدين من ركبه نجا من ركبه نجا ومن تخلف عنه هلك علمنا أن الحرب يقرر اهل الحل والعقد لما لما ايه من قوت المسلمين وكذا فالذين يقولون في هناك بعض الأمور ينبغي أن توضع في سياقاتها في سياقاتها النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أن المشركين قد أجهدوا من الحرب وأن الحرب قد عضتهم بنابها فأصبحوا لا يطيقون كرا جديدا مع المسلمين وهنا القيادة الواعية التي تعرف نفسية الخصم هو عارف ان المشركين أجهدوا لإن هم مشهم عدة كيلوات عدة مئات من الكيلوات هم مجهدون وبعدين حربهم طول النهار فهم مجهدون فلما يجي ثاني يوم المسلمين يروحوا يقتلوهم المشركين لا يمكن أن يعتقدوا ان المسلمين في جراحاتهم هم الذين سيقاتلونهم ولكن من اللي قتلوهم أكيد النبي رجع المدينة وأخذ من وأخذ جيش جديد غير جيش الأولان ولذلك القائد الفذ هو الذي يدرس نفسية الخصم، زي ما عمل منتجومري مع رومل بالضبط وأحسن من كده زي ما عمل أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه مع المرتدين عندما حاصروا المدينة اللي حصل بعث أسامة ما يقوم من عشر تلاف مقاتل طلعهم لتخوم الشام المدينة ما عاش فيها إلا الناس الكبار في السن والنساء والصبية والمرضى وأهل الأعثار فالجمع المرتدين ظنوا ان المدينة خلاص بقت فاضي فاضي فش اي حاجة لم تكن الا مجموعة صغيرة من الشباب القوة العسكرية حاجة بسيطة وبقيت المدينة كبار ونساء وصبية واهل الاعذار وما الى ذلك معسكر المرتدين بالليل نيمين مبسوطين قالوا بكرة الصبح هنروح نضمر المدينة دية ونقضي على ابو بكر ومن معه ايه اللي حصل؟ أمر أبو بكر كل الصبيان والنساء والأطفال والعجائز وما إلى ذلك كل واحد نار، وألبسهم جميعا لأمة القتال الخوز وأمرهم أن يبرزوا من القلاع والجدر الجماعة شافوا كده يتلقوا نيران عظم جدا ويتلقوا خوز خوز خوز خوز خوز, خوز. وأسلحة أسلحة أسلحة أسلحة إيه اللي حصل قال لا لا لا لا لا, لا. المدينة مليانة جيوش فألقى الله في قلبهم الرعب وانصرف ما أدروش ده القيادة الواعية قيادة الواعية تدرس نفسية لإيه الخص وبتعرف إزاي إنها تضغط عليه بطريقة حكيمة مع إن المشركين مع إن المرتدين لو هجموا على المدينة لستبيحت لهم في غمضة عين ما فيش حد في المدينة ولذلك الحرب خدعا لابد أن يكون ذلك هو المعلوم